ولو شاء أَلْهَادَكُمْ أجمعين هو الذي أنزل من السماء مَاءً فَأَخْرَجْنَا منه شراب مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ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 وهو الذي ثخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجو منه حليتا تلبسونها وترفلك مواخر فيه ولتبتعو وترفلك مواخر فيه ولتبتعو من فضله ولعلكم تشكر